تخيل لو تخيل معايا تخيل لو النبي عليه الصلاة والسلام ربنا احياه دلوقتي ومشي في الشوارع لا الناس جايه له يا رسول الله الحق يا رسول الله في ايه انت شتلت يا رسول الله الغرب شت ابوك يا حبيب الله النبي عليه الصلاة والسلام مشي في الشوارع لا مظاهرات وعربيات وشباب طالع قال ايه ده هو كل ده عشاني قال له لا يا رسول الله ده ده عشان مصر كسبت في الدورة الافريقية النبي لقى الوف مؤلفة مجموعة في الاستاد بتاع القاهره ده ده كل ده عشاني قال لا يا رسول الله ده عشان بين الاهلي والزمالك الليله الرسول عليه الصلاة والسلام لا الجرايد مكتوب عليها الخائن الخاين الخاين ايه ده ده اللي شتمني قال له لا يا رسول الله ده ده حارس المرمى بتاعنا لما ساب الفانيله الحمراء وخان وسافر بره ان النبي عليه الصلاه والسلام لا 23 مليون اس ام اس مبعوتين قال ده طول مبعوتين مبعتين لي له لا يا رسول الله ده عشان الشاب المصري اللي في تصفيات ستار اكاديمي شباب مصر بعتني يشجعوه ان النبي عليه الصلاه لا ناس جايه عليا يا رسول الله انت شتمت رجاله وستات وبنات وأولاد قال انت مين انت مين انا مسلمة يا رسول الله في احجابك وانت مين انا مسلم يا رسول الله امال المساجد ده كلها الانادة الدن الوقتي انت ما كنتش فيها بتصلي ليه يا ترى يا جماعة هيبقى الجرح الاكبر في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي شاتبو في الدنمارك ربا واللحنة يا جماعة ولا احنا الجرح الاكبر الشتيمة اللي اتشتمت للنبي عليه الصلاه والسلام في صحب فرنسا ولا النوادي والجماعة بتاعت المسلمين يا ترى يا ترى تخيل معايا لو النبي ربنا احياء بس احياء ليلة خميس إيه ليلة خميس لا كله ليله خميس. انا حاسس ان في شباب اللي فاهم انا بقول ايه قلبه يوقف في الوقت ويرتجف لا كله اللي لا ان بعد السلام ما يشوفناش واحنا في الحاله دي ما يشوفش امته هي وصلت للدرجه دي ليله الخميس الليله اللي عايز يعرف امه محمد ليه بعد ما كانوا خلفاء الارض امه محمد ليه بعد ما كانت اعظم امه في العالم كله ليه امه محمد وصلت اللي وصلت له ده ليه ضاعت العراق وفلسطين ينزل ليله الخميس هو يعرف السبب ايه ليله الخميس شباب مربطين مع بعض ومأجرين استار عشان ينزلوا شباب مربطين السهره في النادي وشباب مربطين السهره في المصيف على البلاج وشباب مربط مع اللي بيحبوه بتحبوا سهره على الكورنيش وشباب مركب طقم صوت ب8000 جنيه في عربيته عشان ليله الخميس مخصوص ويلف بالشوارع بيها وشباب مربط السهره على القهاوي ليله الخميس يا جماعه تخيل النبي لو نزل وزهوله عليه الصلاه والسلام وحرقه قلب النبي عليه الصلاه والسلام دول دول احفاد الصحابه ازاي دول اللي انا عشت عمري عشانهم النبي عليه والسلام قال انا لازم اشوف اروح لحد بيته اشوف أشوف مين دول ودول وصلوا كده ازاي إن إنبع السلام اختار بيت راح لبيت كان هو البيت بتاعك او البيت بتاعك الوقت اهو النبع السلام راح على البيت بتاعك وبيخبط في اللحظه دي كنا ليله خميس بقى وانت قاعد دامسك في ايد قلم الرجو وفي ايد ازازه البرفان وانت قاعد في ايد المكالمه العاطفه اللي بتكلم فيها وقاعد بتشايت على النت وفي نفس الوقت فيك لمبع بشي شغال والنبي خبط الجرس خبط خبط جريت جريت ببص من العين السحريه لقيت واحد وشه بيبخ نور وشه مليان نور السلام انت مين انا رسول الله حبيب الله حبيب قلبي يا رسول الله انت جيت زرني يا رسول الله كنت هتموت من الفرح كنت من الفرح, الفرح. جايت مدي تفتح الباب ايه ده يا نهار ابيض ازاي والمكالمه اللي انا بتكلمها والشات اللي انا فاتحه والموقع اللي انا فاتحه رميت التليفون وجريت بسرعه توطي الكليب وتقفل الكليب التلفزيون علي اكتر قمت شايل الفيشه الكمبيوتر وبتاعه التلفزيون كلها مره واحده ديرت تفتح الباب وانت بتجري تفتح الباب ايه ده؟ الله هقابل النبي بشعري كده ازاي؟ شعري ده لسه معمول موزمبلة ده لسه طالع من الخلاط، ده انت هتبقي موزمبلة ومفوتيش والله، طب اعمل ايه؟ طب بجريت ادور على طرحه مفيش غير الطرحه الاسبانيش، طب اعمل ايه؟ ما في الاخر لقيت قشرب، ينفع انك تلبسيه قدام النبي عليه الصلاة والسلام، جاية تجري تفتح الباب بروح فرحه وبلافة انت اللي لا لبساه، جريت ادور على اي عباية اي عباية في الاخر لقيت عبايه الصلاه بتاعتي والبيبي، في النهايه انت بتجري تفتح للنبي، افتكرت الصور اللي في قطه لو النبي قال لي ادخل اوضتك عامل ايه؟ جريت على الاوضه بسرعه بتشيل الصور اللي اول مره تبص مين دول؟ مين اللي انا معلق صورتهم دول؟ وانت بتشيل صوره وقعت على المكتب لقيت شرايط اغاني اجنبي وعربي، مين الاغاني الاجنبي ده انا مش عارف معناها اصلا انا بسمعها ازاي؟ طب اعمل ايه؟ طب تخلص منها زي شلت كله في صندوق الزباله مكانه الطبيعي وجريت بسرعه عشان تفتح الباب للنبي وانت بتجري تفتح الباب للنبي المكياج اللي انا ده طب وانت بتجري بتفتح للنبي وبتقفل ظرار الاميس وبتشد السرطلة من رقابتك وانت اخيرا بتجري تفتح للنبي بعد ما شلته البدء احد يخبط كل شوية يخبط كل شوية يخبط انه أصلا خبط عليكم لغاية وقت التالت مرات بتوع الصنة يا شباب صنة النبي عليه الصنة والسلام بتجري افتكرت يا ابيض البرفان اللي انا حطيته ده انا لازم ادخل استحمى عشان ب... الحمد لله ما كنتش لسه حطيته كانت الاسهب لسه في إيلي. طب الصوره اللي في الشنطه لو نبي سالني صوره مين دي جريت بسرعه ارميها في الزباله ترمي مين في الزباله جريت تفتحي جريت تفتح فتحته مالقتوش حد النبي فين بتجري بتبص من السلم بجنون يا رسول الله النبي لسه بينزل أوه. يا حبيب الله عليك الصلاه والسلام انا فتحت يا رسول الله انا مشتالك يا حبيب الله وانا فتحت يا نبي الله النبي صلى عليه الصلاه والسلام دخل وقعد اول ما النبي قعد ايه ده يا نهار ابيض ريحه السجاير نيفط في السجارة دي حاجه تتنفي بتتنفي وفي نفس الوقت لقيت المحمول بيرن اول مرة تحس ان قلبك وقف من رنة المحمول دي رنة محمول مسلم ديت وبعد كده بتبص في الرقم يا هو ده وقته ده وقته ان الرقم ده يجي الوقت قلبك كان يوقف قلبي كان يوقف تلغي يتصل ثاني تلغي يتصل ثاني تلغي يتصل على البيت وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام قاعد ساكت الا الصلاه والسلام وبعد كده النبي بص لللي في جيبك كده وجيبك منفوخ وقال هتلي المصحف اللي في جيبك ده هو. قلت له يا رسول الله يا حبيب الله ده مش مصحف يا رسول الله ده علبة سجاير يا رسول الله ده علبة تدخين يا رسول الله هتقول للنبي عليه الصلاة والسلام ايه بعدها الاذان الدن الاذان الدن هتنزل تصلي انت كل مرة تنزل تصلي ولا هتنافق ولو قلت ما انتش نزلت تصلي هتقدر هتكذب على النبي عليه الصلاه والسلام ازاي ولو ساعتها حمل ايه موقف رهيب عارفين ساعتها النبي هيعمل ايه عارفه ساعتها النبي عليه ما ايه النبي مش هيزعق مش هيغضب مش هيسبك ويمشي النبي هيحضنك وهيبكي, وهيبكي وهيبقى عينيه زي الدم من كتر الدموع وهيقول لك اللي ضيعت عمره عشانك ده اللي اغتبق ده انا عليه الصلاه والسلام ده انا استغفر الله العظيم ده اللي انفقت عمري عشانك ده اللي اجتهدت عمري ليل عشان انت تطلع مسلم انا ده انت عشت حياتي عشان انقذك من النار ازاي طب اشفع لكو عند ربنا ازاي اشفع لكو لما تقول عند الحضة عند ربنا ازاي اعمل لكو ايه هقول لكو ايه اعمل لكو ايه, ايه يوميا تخيلوا النبي عليه والسلام هيبقى قلبه ساعتها شكله ايه يا جماعة تخيلوا ان دا مش النبي تخيل ان ده ملك الموت ملك الموت اه مش في يستنى على الباب ملك الموت مش هتلحق انك تغير الواقع بتاعك قبل ما يدخل ملك الموت مش هتلحق انك تداري من المنكرات اللي في حياتك قبل ما يدخل مستعد الليله تنزل تحت التراب الليله اه تتحاسب مستعد الليله تتحاسب مستعد الليله تقف بين ايدي ربنا وتتحاسب على كل حاجه عملتها مستعد انك انت تقبض روحك ليله خميس لا كل الليله دي مقدرش ما مقدرش ما الليله دي هنفوق امتى شباب مطمنين ليه متطمين ليه احنا ايه اللي مطمنا يا جماعه مطمنين ليه ده لو طالب جينا دلوقتي قلنا له انت عندك امتحان ثانويه عامه بكره قلبها يوقف هيجيله سكتة قلبيه ده في لعيب في الملعب شفته بعيني على النت الحكم اداله كارت احمر اللي جه جاله سكت قلبيه وقع فيها مات احنا مطمنين ليه مطمنين ليها يا جماعه بتطمني لو تدخل امتحان بيتوقف على نجاحك في الترم او سقوطك ما بتنامش طول الليل ولو امتحان يتوقف او علي انك عليك تتعدي السنه اللي بعدها او تقع وتسقط سنه بتبقى مرعوب وقلبك يوقف ولو امتحان بكريليوس او ماجستير او دكتوراه بتبقى منتش خلاص شعر رأسك واقف طب لو امتحان يتوقف عليه مصيرك انت مستعد ولا لا انت مستعد الملك الموت دلوقتي ولا لا انت مستعد للزيارة المفاجئه الليله ولا لا مستعدين ولا لا شباب يا جماعة ده لو الواحد بيأكل اكله لحم وفواكه وفرخ ووو وي و... فلوس يجيب الأكل من الاكله اللي بعدها بيبقى عاد الآن إنتو مش قلقانين من جوع خمسين ألف سنة يوم اللي ازاي يا شباب ده الواحد لو قاعد في الصحوة بيأكل لقمة ويشرب بقى مية بيأكل لقمة ويشرب جركن مية من كتر الرعب ومن عطش اتناشر ساعة أو أربعتاشر ساعة وما العاتش خمسين ألف سنة بعمل حكمه ازاي الزاي ده يقولك الفطن اللي بيأمن مستقبل ولاده من هما للسعيان يا جماعة إحنا عايزين فوق يا شباب إحنا انتبه. من طمينين لو ربنا وصف القيامة في القرآن بأوصف تقلع الألب يوم ترجف الأرض والجبال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار يوم نطش البطشة القبر إنا منتقمون يوم ترونها تذهل كل مرضعة عم أرضعب يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني التغطب مع الرسول سبيلا يوم ويوم ينسخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض يوم تبيض وجوه وتسود وجوه كلها أوصف تخلع القلب إزاي قلبنا ما بيخافش إزاي يا جماعة ازاي شباب بتطمينين ليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر تدافنوا يعني لو كان ربنا سمعنا عذاب القبر ما كانش حد الأرض يدفن ولا دفن حد من حبيبه تخيلوا يا جماعة اتفردت لسا على فيلمين على النت محطوطين جنب بعض على أحد المواقع يخلعوا القلب لمغني عربي مسلم الفيلم الأولاني منظره وهو مسك العود قاعد على المسرح بيعزف وبيغني وف أموائع من طول كل الدنيا تقلب تمات المنظر الثاني والله العظيم يا شباب والله العظيم الفيلم الثاني تصوير لابره بعد ما مات منظر يشق القلب ويشرخه القبر جايبوناك في الأول القبر ثقوب ثقوب ثقوب وعند رأس ثقوب وبعد كده المنظر المرعب تعابين طالعه دخلة من الثقوب ده هي. منظر عمرنا ما شفناه في حياتنا منظر عمرنا ما شفناه على الاطلاق في حياتنا التعبين ماليه القبر التعبين صحر في كل حته في القبر عند الراس وعند الجسم وعند الرجلين ومنظر تعبين ضخمة تعبين ضخمه في حياتهم سبحان الله العظيم الفيلمين تحت بعض في نفس الموقع يا جماعه مطمئنين ليه مطمئنين ليه وربنا سبحانه وتعالى بيقول كل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم تخيل منظر مضحك واحد بيجري, بيجري وراه وبيجري وبيجري ويهرب من بيت لبيته ومن سطح لسطح عادي يهرب وما بدأ يحس وخلاص خلاص هرب بيبص هراء الحمد لله مش وراء لأفشوا فإنه ملاقيكم نطمئنين ليه؟ نطمئنين ليه الله صلى الله عليه وسلم بيقول لو تعلمون ما أعلم لو تعلمين ما يعلم لو تعلم ما يعلم لو, تعلم ما يعلم لو تعلمون ما أعلم لو تعرفوا آه لو تعرف آه لو أنت بتعص ربنا شفتي عرض حي للنساء في النار وهم اكثر اهل النار اه لو انت بتحس ربنا شفته ابل جهنم فيها المعاصي فيها عقاب المعاصي اللي انت عايز ده ايه اه يا جماعه لو تعلمون ما اعلم لا ضحكتم قليلا ما كنت كل ما تضحك تفتكر الاخره تسكت على طول وانا بكيت كل ما تفتكر يعني ايه مد تبكي كل ما تفتكر يعني ايه قبر تبكي كل ما تفتكر يعني ايه نار تبكي كل ما تفتكر يعني ايه جنه بتروح من ايدك تبكي كل ما كل حاجه بتفكرك بالاخره شويه ميه تشرق فيهم تفتكر يتجرعه ولا يكاد يسيغه لأمة أفزلك تفتكر قول الله سبحانه وتعالى وطعاما ذا غصة وعذابا أليمة لا ضحقتم قليلة ولا بكيتم كثيرة وما تلذذتم بالنشاء على النساء على الفرش كان كل شهود راحت مننا ولا خرجتوا الى الصعودات تجرون الى الله نجر ونقول يا رب ارحمنا يا رب بتطمنين ليه يا شباب لما الواحد بيشوف شله قهوه شله شباب قاعدين على قهوه يبصوا للدش ويعكسوا دي ويشربوا دخان ويشربوا سبحان وبيضحكوا اكبر جريمه في الدنيا بيعملوه انهم بيضحكوا لانه هو متطمن انت ذنوبك اتغفرت اللي انت عملتيه قبل كده تبت منه ضمنت ان ربنا قبلك ضمنت ان ربنا قبل صبتك بتطمنين ليه بتطمنين ليه هو قرى قوم لوط يا جماعه ربنا اهلكها بسبب كفرهم ولا سافر اهل لوط كسب لتنين يبقى زي ما الكفر بيهلك المعصية بتهلك يعني المعاصي ممكن تودي بداية احنا متطمينين يا شباب دا سعد بن معاذ رضي الله عنه اللي عرش الرحمن اهتذ الموت اللي الملاكة تنزلت تشيعه اللي اللي, اللي سعد ابن معاذ ضيق عليه قبر و و وأخباته ضمه القبر إحنا متطمينين ليه يا شباب كلمة امتحان بترعبنا طب كلمة امتحان القبر ما بترعبناش ليه كلمة سرطان بتموتنا طب ألم الموت ما بيموتناش ليه كلمة سجن بتخوفنا طب حبسه القبر ما بتخوفناش ليه تخيل الطالب بتاع الطب ليل في الامتحان ما بيذاكرش مطمن ليه يا ابني طب يا ابني لو نجحت في التحرير هتعمل ايه في الشفوي ولو عديت مش الشفوي هتعمل ايه يا ابني في العملي هتعمل ايه احنا مطمنين ليه يا شباب لازم نفوق يا شباب لازم نفوق ألف مرة فكر من اللي هيقود روحك ملايك قبض الوجوه كاني وجوههم الشمس ولا ملايك سود الوجوه ولا الله بالله معهم كفا من اكثر جهنم مين اللي هيقود روحك ملائكه هتقول اخرجوا انفسكم ولا ملائكه هتقول ابشروا بالجنه لازم تفكر ألف مرة يا جماعة لازم نفكر ألف مرة لازم نفكر مليون مرة هنعمل إيه اخرتنا ومتطمنين ليه ليلة خميس ليلة الخميس وليله الاربع وليله الثلاث وليال الشباب ليالينا يا جماعه ليالينا اللي في عطيه الله في الضياع وعمرنا اللي في عطيه الله في هنفوق امتى يا شباب هنفوق امتى وحننتبه امتى لو رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليك في حياتك هيعترض على ايه ولو دخل عليك في حياتك هيشوف ايه ويحبك ولا يكرهك ولا لو لو راك رسول الله لا احبك الكلمة اللي ابن مسعود قالها لأحد التابعين لربع لأ بن خسين لو قاله لو, قال لو رأيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك انت لو شافك يحبك انت لو شافك يحبك احنا لو شفنا هيحبنا حبيب الله يا جماعة تخيلوا النبي بقى ذار بيت بس بالثاني، بيت, بيت أخر ملتزم بيت أخت ملتزمة بيخبط انت كنت بتعديل النقاب بتاعك اللي انت هتلبسيه ان شاء الله بتعديل النقاب بتاعك اصلك نازل حلقة تجويد وبعد كده طلع على الدرس وبتجري تفتحي وانت كنت يا بتحط العطر وبتعطر لحيتك وبتعطر شعرك وبتعطر هدومك وبتحط السواد في جيبك وبتحط مصحفك في جيبك وبتجري عشان وراك درس وراك درس نازل تحضره في الجامع بئه ايمان تخيل ان ابقى السلام دخل البيت لقى المصحف محطوط ومفتوح على اخر صفحة كنت انت واقف بتقرأ فيها انا اعرف اخ أختي سبحانه يا جماعه لو الزوج والزوجة ليله الخميس ده همت قعدوا مع بعض ليلة وقالوا احنا الليلة ديت هنقض مع بعض نتابع حفظنا في كتاب الله نصلي ركعتين قيام ليل مع بعض يا جماعة الخميس ليلة الخميس بيحصل فيها ايه؟ النكسة بتاعت الأمة. شباب الامه بيعملوا فيها إيه أحوال شبابنا إيه لو النبي دخل علينا وجي الأمتنا هيقول لنا إيه ويعمل معنا إيه ولو ملك الموت دخل علينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عبادة في الهرج كهجره الي عبادة في الهرج كهجره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرج زي ليله الخميس كده يعني ليله دي ممكن نشارك الناس في معصيههم ابدا ابدا يعني الليله ديت لازم زي ما هم بي بي بيبصوا الهرج فيها فيها لازم احنا نعبد ربنا يا شباب ليله الخميس دي المفروض دي كل ليله قيام للليل لان الناس بتعصي ربنا احنا نطيعه ليله الخميس ديت اللي جاي بعدها فجر الجمعه افضل في الاسبوع ليله الخميس اعرف اخ بيبقى رسائل لعشرات لعشرات من الشباب ليله الخميس يعرفهم بكره خطبه الجمعه في مين في المسجد ده والمسجد ده والمسجد ده سبحان الله ليله الخميس ليله دعوه الى الله ننقذ الشباب من الوقع إبليس يشتغل واحنا ننام إبليس يشتغل واحنا نموت ازاي يا جماعه ده الشباب بيقول لك ليله الخميس عيد ميلاد ابليس عايزين ليله الخميس ليله الكبسه على نفث ابليس ليله الصفة على وجه ابليس قال الخميس دي ليله الى الله ليله انقاذ ليله انكار منكر ليله دعوه للشباب ونشر للخير والهدايه ليله انك تحط في العربيه بتاعتك ميت سدي وخمسين شريط كاسد وأنت ماشي بالعربة بتاعتك كل ما تلاقي شاب مشغل بالعربة بتاعته أغاني تحذف له ليا ذي وتقوله أمانة قدام ربنا شغله أو شريط كاسد ذي ليلة الخميس دي ليلة شحن أسبوعي شحن إنك تقعد تسمع الشرايط اللي تقلت الأسبوع ده تقعد تسمع شريط تحضر درس تقعد حلقة تقويت تقعد مع صاحبة إيمانية وصهرة إيمانية تشحنوا فيها الإيمان في لبكو إنما اللي بيحصل ده جماعة من لو النبي ظهرنا الوقت يقولنا إيه لو النبي قلبه هيتحرق علينا عليه الصلاة والسلام قد ايه لو النبي نزل شاف الشباب في الخيمه الرمضانيه قاعدين من بعد العشاء لغايه الفجر قاعدين على الشيشة واعدين على الغنى واعدين على المعازف واعدين على الرأس يقول ايه لو النبي جه لقى الناس بدل ما هي بعد العصر قاعده في الجوامع بعد العصر قاعدين في الدورات الرمضانيه يقول ايه لو النبي جه وشاف العشرين 20 مسلسل اللي اتصرف عليهم خمسمائة مليون جنيه هيقول ايه عليه الصلاه والسلام لو النبي جاله يا جماعه هيقول ايه الجرح اللي في قلبه حقيقه ده هيبقى ايه اللي في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبقى هي هيبقى اللي شتموه برة هيبقى اللي هنوه برة عليه السلام وكرمت النبي فوق كل ده ولا هيبقى احنا ومعاصينا واذنبنا وتبرجك ومكياجك وبرفانك والنادي والقهوة والنواد بتاعتنا والشوارع والكورنيش والبلاجات والجماعات والوقفات والعلاقات والجواد الحرفي وعبدة الشيطان و... النبي عليه السلام لو جه هنعمل ايه شباب عايزين نوقف مع نفسنا عايزين نوقف مع نفسنا يا شباب عايزين جرس انذار عايزين جرس تنبيه عايزين نفوق احنا الوقت في اخر فقرة في الدرس احنا الوقت يا جماعه ففقرة التوصية الفقرات العملية هنعمل ايه على فين يا شباب على فين على تغيير حياتنا كلها على فين يا شباب على اننا اروح أنا, انا النهاردة هدخل دولابي وهدخل بيتي واشوف محمولي واشوف قطي واشوف كل حاجة في حياتي وانزل لعربيتي اي حاجة لو النبى عليه الصلاة والسلام جه مش هيرضى عنها اغيرها الوقتي على طول لان الكلام ده كله انا هاخده وانا رايح له على الحوض قبل ان تلقى رسول الله على الحوض رسول الله قبل ما يموت عليه الصلاة والسلام بساعات. نزل وعصب راسه وقعد على المنبر ولم الصحابه وقال لهم اصبروا اصبروا حتى ترقوني على الحوض يا شباب اصبروا حتى تلقي رسول الله على الحوض كل معصيه في حياتك رسول الله لا يرضاها هتتحمل على رقبتك وانت رايح وانت رايح تقابل رسول الله على الحوض وممكن يقولك لك سحقا كل حاجة الرسول ممكن يقولك لك بسببها سحقا على الحوض وانت هتموت بالعطش وهتموت بالشق قل لها انت من الوقت سحقا سحقه كل حاجه في حياتك الرسول عليه والسلام ممكن يقول لك على الحوض. صحقا صحقة قولي لها انت من الوقت صحقا صحقا عايزين نفوق يا شباب عايزين ننتبه يا جماعة لما نقابل رسول الله على الحوض هنعمل ايه لما نقابل حبيب الله على الحوض هنروح وستميد وانت رايح على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتجرى على الحض وتلاقي واحد جاي من وراك نحر يدون نحرك يا رسول الله ده مين ده ده مين ده سيدنا ابو طلحه اللي فدى النبي برقبته في غزوة احد طبعا هنروح وستفيد وتلاقي واحد جاي بيجري تركت لهم الله ورسوله يا رسول ده مين ده ابو بكر اللي ضحى بكل حاجة عشان نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وتلاقي واحد ثاني قايم وكله دمه وبيقول له عذرا لكم عند الله انخلص الى رسول الله وفيكم عين تطرف ده مين ده ده مين ده سعد بن ربيعه الانصاري وهو بيعتبر ان الخيانة ان احنا نتخلى عن نصرة رسول الله في غزوة احد وتلاقي واحد ثاني جاي متقطع حتت ده مين ده مصعب بن عمير اللي اتقطع وهو عن رسول الله في غزوه احد وتلاقي واحدة تانية بتقول كل مصيبة بعدك يا يا رسول الله ده مين ده ده المرأة اللي ابوها وابنها واخوها ماتوا في غزوة احض ولما شفت النبي سليم قالت له بس المهم ان اتطمنت عليك كل مصيبة بعدك يا يا رسول الله هتلاقوا ألوف يا جماع هتلاقوا ناس حب النبي ترجم في حياتها ترجمة عملية وضحت بكل حاجة في حياتها عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم هنفوق امتى يا شباب هنفوق امتى ليلة الخميس العار لما ربنا بيطلع ده وتعالى علينا ليلة الخميس يا طرب بيغضب على الأم أبي يا طرب ينظر للأمة نظرة غضب ولا نظرة رحمة يا طرب يا جماعة لو فضلنا كده هنروح على فين على فين يا شباب على فين؟ رايحين ومودين الأمة كلها ورقوا على فين؟ أنتوا القاطرة الأولى في القطار الأمة اللي شدد الأمة كلها واخدين الأمة كلها على فين؟ واخدين الأمة على الجنة ولا على النار؟ هتقودوا أمة محمد على فين؟ شباب الصحابة فتحوا العالم وغيروا العالم أنتم بتعملوا إيه؟ أنا عايزكم تبقوا طاقة عايز كل يوم في حياتكم يبقى إنجاز يبقى طاعة جديدة من طاع لطاعة من نور لنور على فين يا شباب؟ هننتالك إلى الله هنعرف ربنا سبحانه وتعالى انا الليلة كلمتكم عن لو رسول الله هنعمل ايه عشان كده بأكد عليك بالله عليك اقسمت عليك بالله قوموا الوقت كل حاجة في حياتنا في دولابنا في قلوبنا في, في كل في كمبيوترنا في محمولنا في دشنا في قنواتنا في لبسنا في كتبنا في مكتبتنا في افكارنا في صحابنا في زيارتنا في مشاورنا في كل حاجه اي حاجه من دين النبي لو جه مش هيرضى عنها عليه الصلاة والسلام شيلوها من الوقت قبل ما تندموا يوم الايام قبل ما تندموا على الحوت لما يجي الصحابه اللي كل حاجه ما ترضيش النبي شيلوها اللي رايحين للنبي شايلين حسنات ورا حسنات وانت واقف مكسوف اروحوا الصدر ازاي هدخل على النبي مع ذول ازاي هدخل على النبي بالحاجه اللي شايلة على العرقبتين ازاي مكسوف منك يا رسول الله خجلان منك يا رسول الله خجلانه منك يا رسول الله ان العصاه يوم القيامه لما بييجوا على حضن رسول الله عليه الصلاه والسلام بيسقط لحم وشهم من الخجل من الخجل من كتر الخجل من رسول الله ازاي يا شباب الوقت النوال هرش الوقت الدنيا هرش الوقت البلاد المسلمين كلها بعد هرش عباده في الهرج في صحيح مسلم عباده في الهرج اللي احنا, هو عبادة في اللي احنا فيه ده ايه عباده في الوقت اللي كل اصحابك وصحابك بيعصر ربنا فيه كهجره الي ايها المهاجرون الى الله هتبقي مهاجرة الى الله ولا لا هتبقى مهاجر إلى الله ولا لا هتبقى زي زي أم كلثوم بالتعقبة من ابي معاذ ولا لا هتبقى زي سلمان الفارسي ولا لا هتبقى زي مسلم وهو هتبقى زي أبو سلمة ولا لا هتبقى زي صهيب الرومي من ترايح للنبي عليه الصلاه والسلام وهو بيقول لك ربح البيع ربح البيع يا أحمد ربح البيع يا محمد ربح البيع يا مريم يا فاطمة يا إبراهيم يا فلان يا فلان ربح البيع يا شباب ربح البيع يا شباب ربح البيع يا شباب النبي عن حضوة بيستقبلنا وبيضمنا بيقول لنا ربح البيع يا شباب واحنا بنقول له احنا سيبنا كل حاجة رسول الله عشانك غادرنا الناس أحوج ما كنا اليهم زي ما المؤمنين بيقولوهم الإيا سبنا كل حاجة غادرنا كل حاجة يا رسول الله سبنا كل حاجة عشانك زي ما صايب كل حاجة عشان لك في المدينة ونا ببيقول ربي البيع يا شباب ربي البيع بايع ربي حلبي يا أختي ربي البيع يا أخي في الله هذه في الصفقة الرابحة ولا لا هندخل في الصفقة الرابحة ولا لا الليلة الخميس ليلة الحرج ليلة الخميس ليلة المهاجرين إلى الله من شاركش ندعو نشحن نتعبت نقوم الليل نستنى خطبه الجمعه اللي بعدها عشان ان شاء الله تبقى حياتنا كلها طاعه وايمان نغير الواقع نعمل ليله خميس كلها طاعه كلها دعوه كلها انطلاق كلها تغيير كلها ايمان يلا يا شباب الحماس يا شباب يلا يا شباب الدين يا شباب يلا شباب فعلوا حب ربنا اللي في قلوبكم ربنا اللي في قلوبك. وحب الملك والشوق اللي, اللي في قلوبكم مواقف عمليه حب ربنا خرجوه في شكل تغيير للدنيا كلها ان الدنيا كلها تعرف ربنا وتتوب لربنا سبحانه وتعالى وليله الخميس تبقى صفعه على وجه ابليس اللهم تب علينا اللهم اصلح احوالنا اللهم اصلح احوال امة حبيبك اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا توبتنا اللهم اننا نعوذ بك ان نرد بعد ان تبنى اليك اللهم تقبلنا واقبلنا وجمعنا مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى اللهم اجمعنا معه على حوضه الكريم في ظل عرشك اللهم اننا نشهدك اننا نحبه ونحبك اللهم اننا نشهدك كأن عبدناك حبا فيك وشوقا إليك ورغبا ورهبا فاقبلنا وتقبلنا يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير